وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حب متراكبا ومن نخل من طلقة قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب 117. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 118. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 119. إن في ذلكم لآيان لقوم